في الاكتساب والتوكل اختلف والرجيح التفصل حسب ما أ و ر ف وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر ثم الذنوب عندنا قسمان ص غ ي ر ة ك ب ي ر ة فالثاني منه المتاب واجب في الحال ولا ن ت ق ا ض ا يعد للحال لكن ي ج د ا ل ت و ب ة ل م ق ت ر ف وفي القابو لي ر أ ي ه م قد اختلف وحفظو دين ثم نفس الملناسب و م ث ل ه ا عقل و ع ر ض قد وجب ا و م ن ل ما لومن ض ر و ر ة ت ن ج ا ح د من د ي ن ن ا يقتلو كفرا لي س ا ح د و م ث ل ه ا ذا منافا ل مجمعي او استباحا ك ز ن ا ف ا ل ت س م ع ي ووجيب ا ن ص ب إ م ا م عدل بشر ا ل ايفا ل م ل ا ب حكم العدل